يقول الامام ابو الفرج ابن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله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 وصيه وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وتعتبر هذه الوصية من أنفس الوصايف من أنفس الوصايا لأنها اشتملت على منهج يسير عليه العبد ان سلكه وسار عليه فاز بخيري الدنيا والاخره لان من جعل الله جل وعلا غايته وهدفه كفا بأن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بالإحسان من جنس ما عملت يداه فمن حرص على حفظ الله جل وعلا حفظ حدود الله وحفظ حدود ومحارم الله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه في دنياه وفي آخرته وكنا قد عرضنا لتفاصيل ساقها الإمام ابن رجب حول هذا الحديث وكان من آخرها من تهينا إليه هو قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني إذا قدمت الطاعه لله جل وعلا في حال قوتك ومنشطك ورخائك فإن الله تعالى يجازيك بذلك حيث يعينك ويؤيدك في وقت الشدة في الوقت الذي تحتاج إليه وأورد الإمام ابن رجب في هذا ما جاء من آيات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 يهمل العبادات والطاعات وربما تجاوزوا وتعدوا الحد بفعل المعاصي فإن كانوا على هذا الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم إلى ما يريدون من خير أما إذا حزموا أمرهم واتقوا الله تعالى في وقت الرخاء فإن الله تعالى ينظر إليهم في وقت الشدة. وينتشلهم من ما يكرهون ويصونهم ويحفظهم ثم ضرب ذكرا لبعض أقوال السلف وأهل السلوك الذين يعلمون الناس وأهل الزهد الذين تجري على السنتهم بعض الحكم يذكرون بها الناس في انهم اذا ما راقب الله تعالى في حياتهم في جوانب حياتهم المختلفه فان الله سبحانه وتعالى يحفظهم وكنا انتهينا إلى ما نقله عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من أهل السلوك يقول قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا أرجو ربي وقصمت له ثمانين رمضانا يعني كأنه أحس ان له بصيامه هذه المدة لله تعالى أن الله يكرمه ويجازيه ويكتب له خاتمة السعادة. قال وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته أتري الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة أي إنه كان يعمل هذا الفعل يقرأ كتاب الله يختم كتاب الله كل ليلة احتسابا ورجاء لما عند الله ولهذا عندما أشرف على الموت كان الرجاء غالبا على على, على, على فعله وكان حسن ظنه بربه واضحا في ما قال وهذا هو منهج اهل التقوى فان الانسان يجتهد في العبادة ويكون في حال الصحة وفي حال الرخاء يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكسر من الطاعة ومن العبادة ويكسر من خوف الله وخشيته ويكسر من فعل المعروف حتى إذا ما عجز عن أدائه وفعله وحتى إذا ما عجز عن القيام بالعبادة لكبر او لمرض او نحو ذلك فانه عندئذ يغلب جانب الرجال وهذا ما نقله عن ابي بكر ابن ابي عياش قال وختم ادم ابن ابي اياس القرآن اي تلاوته للقرآن وهو مسجى للموت، يعني وقد غطيا استعدادا للموت، فعل ذلك في آخر حياته، فعل ذلك وهو مشرف على الموت في سكرات الموت وفي نزعات الموت قرأ أو ختم القرآن ثم قال. بحبي لك يعني يتوسل إلى الله تعالى بمحبته له ولا شك أن من صفات المؤمنين أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى كما قال والذين آمنوا أشد حبا لله فتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وهو محبته لله قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع يعني إلا خففت عني نزعات وشدائد الموت بحيث تقبض روحه في يسر وسهولة قال كنت ااملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله قوله كنت أرجوك يعني لهذا الموقف ثم ختم كلامه بلا إله إلا الله وقبضت روحه اي فاستجاب الله له ذلك حيث خفف عنه وحيث بلغه مأمله وختم له بالسعادة عندما نطق بقول لا اله الا الله وهذه صورة من صور يعني تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قال ولما احتضر زكري ابن عدي رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق وهذا القول هو تعبير عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فلما أحسن ظنه بربه ولما طلب لقاء ربه حقق الله له ذلك لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه يحسن الظن بربه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولذلك عبر عن قوله وعن هذه الرغبه بقوله اني اليك لمشتاق قال وقال عبد الصمد الزاهد عند موته سيدي لهذه الساعه خبأتك اي ادخرتك ولهذا اليوم اقتنيتك حسن ظني بك هذه بعض اقوال اهل الزهد وبعض اقوال اهل التصوف نقلها الامام ابن رجب في كتابه يبين ان من الزهاد من حرص على تحقيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله ومن التطلع إلى لقاء الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال النزع إذا كشف وجهه إذا حس بخفة كشف وجهه وإذا اشتد عليه النزع غطى وجهه بخميلة وكان مما يقوله الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى يعني انه يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى قال وقال قتاده يعني من دعامة السدوسي في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من الكرب عند الموت وهذا التفسير من الصحابة او من التابعين رحمه الله إنما هو من باب يعني ذكر بعض الأمثلة من باب التفسير ببعض الأحوال ولا يعني أن هذه الآية مقصورة على حال الموت بل إنها آية عامة تصدرت باسم الشرط من ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي في كل الاحوال سواء كانت في احوال الدنيا او في احوال الاخره او في احوال الموت او في احوال الحياة ولكن يعني بعض علماء التفسير من السلف رحمهم الله كانوا يضربون او يردون المثل في تفسير الاية فمثل هنا ان من يتقي الله الله سبحانه وتعالى يجنبه الكرب عند الموت قال وقال علي بن ابي طلحة وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومما روى عنه تفسير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى في هذه الآية قال يجني قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة فهذا تفسير يدل على أن الآية عامة في كل كربات الدنيا والتي منها كربات الموت قال وقال زيد بن أسلم رحمه الله في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا قال يعني زيد بن اسلم في تفسير هذه الايه قال يبشر الله او يبشر قال يبشر بذلك عند موته اي ان العبد الذي هذا حاله وهو الذي استقام وقال ربنا الله فان الله يبشره بأن ينزل عليه الملائكة على يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة فرحة البشارة من قلبه أي هذا الذي هذا حاله بل استقام في الدنيا وفوض الأمر إلى الله وعلق حاله بالله فانه يبشر يعني بالخير عند موته حيث جاء في الاثار ان المؤمن اذا كان على وشك الخروج من الدنيا تنزل اليه ملائكة تلبس لباسا أبيض وتذنو منه بحيث يراها وهذا لا شك من البشرى لأنها إنما تنزلت لتخرج روحه بسهولة ويسر فهذه إحدى البشائر وكذلك عند قبره إذا ما وضع في قبره وجاءه الملكان يسألانه فإنهما يسألانه في يسر ما ربك ما دينك ماذا تقول في هذا النبي ومن البشائر التي تلحقه يأتي إليه عمله في صورة حسنة يؤنسه في قبره كل ذلك ورد به الأثر والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البشائر ويقول زيد بن أسلام فإنه لفي الجنة يعني وما تزال البشائر الحقه حتى يدخل الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبي كلما بشر بامر وانتقل من حال الى حال جاءته البشرى قال وقال ثابت للبنان وهؤلاء كلهم من علماء التابعين ثابت للبناني ومن قبله زيد بن أسلم وعلي بن أبي طلحة وقتادة قال وقال ثابت للبناني وهو من أخص تلاميذ الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه فما من عظيمة تغش الناس فما من عظيمة يعني مصيبة عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين يعني يحس بتأمين الله جل وعلا له وبما في بقلبه من الطمانينه فتكون له بمذابة قرة العين يعني بمذابة الطمأنينة بمذابة الرضا يرضى بها ويقر عينه بها لما هداه الله يعني إلى ذلك في الدنيا ولما كان يعمل في الدنيا من عمل يرضي به ربه ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يطمئنه ويبشره يوم يحزن الناس ويوم يكون الناس في الفزع الاكبر لكن الله سبحانه وتعالى يلقي على المؤمنين الطمئنينه ويلقي عليهم الفرحه والبشر فلا ينالهم ما نال غيرهم من اهل الشرك والذنوب والكفر ثم انتقل الشارح عن الامام ابن رجب الحنبل الى بيان فقره من فقرات الحديث السابق من فقرات الحديث ويقوله صلى الله عليه وسلم ناصحا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولا شك أن هذا هذا التوجيه الغرض منه ان يربط الانسان نفسه بربه وان لا يصرف شيئا من العبادة لغيره فان الاستعانة وان السؤال لا يكون لغير الله الله تعبدنا بالسؤال وقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل جل وعلا ربنا إلى السماء الدنيا ويقول مخاطبا للناس هل من سائل فأعطيه سؤلة، لذلك كان السؤال نوع من أنواع العبادة، بل إن السؤال بمعنى الدعاء جاء في الحديث أنه العبادة، بل هو مخ العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني. والرب سبحانه وتعالى يحب من عباده ان يسالوه بخلاف المخلوقات فانهم يكرهون من يسال ولهذا جاء في الحكمه الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب الله يغضب إن, س... الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ولهذا كان السؤال الدعاء من أفضل أنواع العبادة بل هو مخ العباده والدعاء والسؤال يقول أهل العلم إنه على نوعين وعلى ضربين النوع الأول دعاء الذكر والنوع الثاني دعاء المسألة أما دعاء الذكر والمراد به الثناء على الله جل وعلا ومدحه وحمده وتسبيحه وتنزيهه فانه من اعظم من اعظم العباده وان الله سبحانه وتعالى اذا ما اشتغل العبد بالذكر والتصبيح والتهليل والتحميد يعطيه ويغنيه اكثر ممن يطلب ويسال لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب الثناء ولذلك يجازي من هذا حاله بأكثر من من يطلب ويسأل وقد مر بنا حديث أن لا إله إلا الله تزن الكون كله وترجح على الكون وأن قول سبحان الله والحمد لله سبحان الله تملا الميزان والحمد لله تملا ما بين السماوات والأرض ولا إله إلا الله كما عرفنا أنها تملأوا ما بينهما أو تزن وترجحوا بالسماوات والأرض ولهذا كان جزاء وثواب الذكر دعاء الذكر أعظم من ثواب ودعاء المسألة ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلم بن عباس إذا سألت فاسأل الله أي لا تسأل غير الله وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى إنه بايع بعضهم على السمع والطاعة والا يسالوا احدا أحدا حتى إن الواحد منهم كان إذا ركب على فرسه واستوى يسقط صوته يسقط صوته من يده فلا يسال احدًا ان يناوله الصوت بل ينزل من اعلى الفرس من اجل ان ياخذ الصوت ثم يركبه مره اخرى وكان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل أحدا كانوا إذا دفع لهم عطائهم يأبون قبولا ولا يأخذون محتجين لأنهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يأخذوا أو لا يسألوا أحدا أبدا نعم ايش يقول اهل العلم ان الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله أكبر هي الذكر قال اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله قال هذا منتزع من قوله تعالى يعني هذا تطبيق لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي إن الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين معنى أننا لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك لأن هاتين الجملتين في قوله إياك نعبد اصلها نعبد نعبدك ونستعين بك لكنه قدم المفعول وجعله في أول الجملة من أجل حصر السؤال وحصر العبادة وحصر الإعانة وهذا أسلوب من أساليب البلاغة، من أساليب العرب إذا أرادت أن تخص وتحصر الأمر في في جهة قدمت المفعول على الفاعل، على الفعل والفاعل، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال لله تعالى هو دعاء والرغبة إليه. والدعاء هو العبادة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العبادة قال خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني أصحاب السنن الأربعة وأحمد قال وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الدعاء مخ العبادة يعني أفضلها وأعلاها وأجمعها فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره وأن يستعان بالله تعالى دون أن يستعان بغيره فأما السؤال فقد أمر الله تعالى بمسألته يعني أمرنا أن نسأله فقال جل وعلا واسالوا الله من فضله اسألوا الله هذا محل الاستدلال، وجه الناس الى ان يسألوه فلو لم يكن عبادة لما طلبها منهم وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل يحب أن يسأل وفيه أيضا أي في الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعة يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم قال من لا يسأل الله يغضب الله عليه من لا يسأل الله يغضب الله عليه جمله شرطيه فكان من اراد محبه الله ورضاه فلا بد ان يتوجه اليه السؤال قال وفي حديث اخر ليسأل أحدكم حاجته كلها حتى يساله شسع نعله اذا انقطع والمراد بشسع النعلي يعني السير الذي في النعل يعني لا يتوانى العبد في ان يسأل الله تعالى كل شيء يسأله أن يعينه وأن يحقق له كل شيء سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بأمر دنيوي وهو أنه إذا انقطع على العبد حذاءه وانفلت شصعا عليه يسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه على اصلاحه ويسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لاعادته فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسال الله حتى في هذه الامور التي يراها الناس امورا سهله وامورا تافهه فان نسال الله تعالى في الامور العظام وأن نسأل الله تعالى في الأمور الجسام وأن نسأل الله تعالى فيما يهمنا يعني من باب أو لا ما نسامه نحن قلنا في درس الدرس إن الدعاء نوعان دعاء, دعاء ذكر ودعاء مسألة وهذا الذي ذكره في دعاء المسألة وإذا كان هذا سائغا في دعاء المسألة فهو سائغ في دعاء الذكر من باب اولى لأن دعاء الذكر أعلى وأعظم من دعاء المسألة قالوا في النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا الناس شيئا من هؤلاء الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبو ذر يعني الغفارية رضي الله تعالى عنه وثوبان وكان احدهم يسقط صوته او خطام ناقته فلا يسأل احدا ان يناوله اياه والمحقق اورد بعض الاحاديث في هذا ومن أشهرها حديث أخرجه الإمام مسلم عن عروف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة يعني كنا بايعناه قبل قليل، فقلنا يا رسول الله قد بايعناك قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال يعني المره الثالثه الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك يعني إلى اي شيء نبايعك فقال على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا قال وأسر كلمة خفية ثم قال ولا تسأل الناس شيئا وهذا محل الشاهد قال وروى أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير عن ذوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا يقول وكان ذوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد الناول حتى ينزل فيأخذه هذه امثله اوردها المحقق على ما قال المؤلف رحمه الله ثم قال وخرج ابن ابي الدنيا من حديث ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بني فلان اغاروا علي فذهبوا بابني وابني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ان بني فلان اغاروا علي يعني انهم هجموا عليه منزله وانهم نهبوا ولدا كما هي عادة العرب كانوا يغير بعضهم على بعض ويسرقون الأولاد ويبيعونهم عبيدا ويأخذون المال ويبيعونه أو أنهم يحتفظون به خصوصا إذا كان هذا المال مهيمة انعام يزيدون بها في أبوالهم قال إن بني فلانا أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام او صاع يعني لما جاء الرجل انما جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستجديه يعني يطلب منه المعونة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء يعطيه وهكذا عندما حانت الصلاة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما سيمر لكن قبل ذلك أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء وكذلك آل البيت الذين يقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويأمرهم بأن يدفعوا من أموالهم لهذا الرجل لكنه علم ان آل البيت في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كان واحد منهم يملك دابة حتى يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل فقال ان اهل محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام يعني لا يملكون مدا والمراد بالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل الرجل المعتدل إذا حط وضع كفيه وألصق بعضها ببعض ثم ملأها من طعام هذا المقدار يسمى بالمد وكأنه يعتذر له عن أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام وهذا عبر قد عرفه الصحابة رضوان الله عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر أو الهلال والهلال وأحيانا ثلاثة اهله تمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقد في بيته نار ما يوقع في بيته نار من أجل أن يعجن عجينا ويخبز أقل شيء فضلا عن أنه يطبخ لحما إذا كان الخبز غير متوفر فمن باب اولى اللحم والإدام ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قالت إنه يمر ببيت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في بيته نار سألها السائل قال فما كان طعامكم يا أمة قالت الأسودان التمر والماء وقد لا يجتمعان يكون عندهم شيء من التمر ولا يوجد ماء او يكون عندهم ماء ولا يتوفر التمر ولهذا قال له بآل محمد كلهم لا يملكون صاع، لا يملكون مدا يالي حتى يعطيه ما لهم مد من طعام او صاع فاسأل الله عز وجل قال فرجع الى امرأته يعني هذا الرجل الذي نهد فقالت ما قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخبرها يعني بما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت نعمة ما رد عليك يعني ما أجابك به هو خير جواب يعني أنت هو سواء كيف تريد أن يعطيك وهو ما عنده فما لبث أن رد الله على عليه ابنه وإب له ما كانت قال فآت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فصعد المنبر فحمد الله وأذنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه لأن من يسأل الله ويتوجه إليه الله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد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 قال وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله عز وجل يقول هل من داع فاستجيب له وهذا انما يقوله جل وعلا في ثلث الليل الاخر كما جاء في الحديث ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا عند ثلث الليل الاخر وعرفنا ان هذا من صفاته جل وعلا فان له صفه النزول ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى يناسب ذاته يوافق ذاته جل وعلا هذا النزول من أمور الغيب ومن الأخبار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فنحن ملزمون بأن نؤمن بذلك إيمانا يليق بجلاله جل وعلا من غير أن نكيف أو أن نمثل أو أن نشبه أو أن نعطل وقد جاء هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا جل وعلا الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فعطيه سؤله الى اخره ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينبلج الفجر ويا يظهر الفجر فعندئذ الرب سبحانه وتعالى يعرج بما شاء وكيف شاء وهذه الصفة يسميها اهل العلم من اهل السنه والجماعه بصفه الفعل هي من صفات الافعال التي اتصف الله تعالى بها لان الله جل وعلا موصوف بصفات تتعلق بذاته كالعلم والقدره والحياه والاراده والسمع والبصر والكلام وهناك صفات تتعلق بافعاله جل وعلا كالنزول والمجيء والرضا والمحبه والغضب وكلها جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بذلك وأهل العلم من أهل السنة والجماعة ضبطوا صفات الأفعال لأنها الصفات المتعلقة بمشيئته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها فمنها صفة النزول لا هذا قد في ذهنك في ذهنك قد يكون أول الليل في, في مكان وآخر النار في مكان لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على ما أراد الله ثلث الليل الآخر هذا كل بحسبه والله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل فنحن نقول ينزل واما ان نقول ثلث الليل الاخر هذا عندنا وعند غيرنا قد يكون اول الليل وقد يكون نهار نقول هذا في تصورك عندما تنظر الى المسألة نظرة حساب ونظرة يعني تتعلق بك اما في حق الله جل وعلا فالله اعلم وعلينا ان نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطياه هل من مستغفر فاغفر له وهذا الحديث يقول المحقق فيه إنه رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقد أخرج هذا الحديث الإمام مالك يعني في موطئه وأحمد يعني في مسنده والبخاري يعني في صحيحه ومسلم يعني في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه والنسائي قال في عمل اليوم والليلة واخرجه ابن القبان وصححه ثم قال وخرج المحاملي وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال الله تعالى من ذا الذي دعاني فلم اجبه وسالني فلم اعطه واستغفرني فلم اغفر له وانا ارحم الراحمين يعني كانه ينكر على من يدعي ذلك لا سيما وان الدعاء وأن السؤال يتطلب آدابا فمن أحب أن يستجاب له في دعائه وأن يستجاب له يستغفر له إذا ما استغفر أن يتأدب باداب الدعاء قال واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين يعني هو الواجب ولا يجوز لإنسان أن يسأل مع الله غيره لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أعلى وأعلم ان سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار ولأن السؤال عباده والعبادة لا تصرف لغير الله وفي الاعتراف بقدر بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر وليل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار وهذا كله لا يطلب الا من الله ولا يصلح الذل والافتقار الا لله وحده لانه حقيقه العباده يعني الدعاء او الذل والمسكنه وكان الامام احمد رحمه الله يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي على السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيره ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه يعني الرب سبحانه وتعالى كما قال جل من قائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله وقال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده